اما بعد ايها الاخوه الكرام فهذه ليله الجمعه المباركه التي يجد فيها المسلم مغنما كبيرا وخيرا كثيرا في ليله الجمعه يكثر الخير ويشرع للمسلم الاكثار من الصلاه والسلام على نبي الهدى والرحمه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم في هذه الليله يعيش المسلم فرحه وانسا في ليله من ليالي الأنس وهو يستمتع فيها بالصلاة والسلام على من أحبه القلب وتعلق به الفؤاد واستنار المسلم بطريقته وسنته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام ما زالت سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عيني المؤمن المحب ما زالت على من يرفرف في حياته ومنارا يهتدي به في طريقه يقتف الآثار ويتقف الخطى ويحث هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل شأن من شؤون حياته شأن المحب ان يكون دوما في ظلال من يحب وهكذا يبقى المؤمن في ليله الجمعه مستكثرا من الصلاه والسلام على رسول الله فكيف اذا كان مع ذلك كله قد ندبنا هو عليه الصلاه والسلام الى الاكثار من الصلاه والسلام عليه في ليله كهذه وهو القائل صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا من الصلاه علي فيه فان صلاتكم معروضه علي وقد قال ايضا بابي وامي عليه الصلاه والسلام اكثروا من الصلاه علي ليله الجمعه ويوم الجمعه فهذا شان المحب في كل ليله من ليالي الجمعه وما زال شاننا نحن كذلك في مدارسه هذا الباب العظيم من حبه عليه الصلاه والسلام والوفاء بعظيم حقه عليه الصلاه والسلام وملئ القلوب بحبه عليه الصلاة والسلام وزرع هذا المعنى الكبير من معرفة قدره وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام وصولا إلى إيمان أعظم واقتفاء أكمل وحب أصدق واستنان أتم صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم البشر على البشر حقا على الإطلاق وحبه مقدم على الكل بإطلاق فمن ثم كان حتما على كل مسلم ومسلمة أن يكون له في قلبه هذا اللواء المرفوع حبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديما لأمره على كل أمر وتعظيما لسنته واقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام يا كرام إن الطريق الذي يسير فيه المؤمن يغترف من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم من رايه الوفاء والتعظيم والتقدير والإجلال لهو أمر حتم في طريق صدق الإيمان به عليه الصلاة والسلام وما زالت, ما زالت مجالسنا في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض اليحصبي برحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي ما زلنا نتصفح أبوابه وفصوله هذا مجلسنا الثاني عشر بعون الله وتوفيقه وما زلنا في الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله في قسم الله جل جلاله في كتابه الكريم لبيان منزلة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وقد مضى الحديث فيما تقدم في مجلسين سابقين عن قسم الله سبحانه جل في علاه في سورة الضحى بالضحى وبالليل قسما بمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المجلس في موضع آخر من كتاب الله الكريم في سورة النجم التي استمعنا إلى قراءة إمامنا وقد أمتع فيها وأبدع حفظه الله في حديث هذا المكان من كتاب الله في حديث الله في كلام الله عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة والحظوة عند الله سورة النجم أيها الأحبة موضع آخر من كتاب الله فيه من جليل القدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع يقسم فيه الله يا كرام تبين في المجلس السابق أن كلام الله عظيم وعظمته تقود القلوب إلى الإذعان والخضوع والإخبات عظمة كلام الله لها وقع في نفوس العباد بل لها أثر وأي أثر قال الله عنه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلِّم به الموتى أي لكان هذا القرآن فقد أخبر الله في كلامه عن كلامه أنه سبحانه جعل لهذا القرآن من الأثر ما لو كان كفيلا بتسيير الجبال الراسية وتقطيع الأرض الصلبة الجامدة وتكليم الموتى وهم أموات لا يسمعون لكان للقرآن من الأثر ما هو كفيل بذلك فذلك طرف يا كرام من عظمة كلام ربنا جل في علاه فكلام ربنا سبحانه عظيم والايات في كتاب الله كلها سبحانه وتعالى كلها تدل على مواضع من التعظيم اللائق الواجب لله جل جلاله فإذا تكلم ربنا بكلام وجب حمله على أعلى معام حامل التعظيم والاجلال والوقار فإذا اقترن شيء من كتاب الله بأمر يريد ربنا سبحانه وتعالى مزيدا من التنويه بعظمته وشأنه قدم بين يدي ذلك قسما يقسم فيه سبحانه بما شاء من خلقه فمتى سمعت عبد الله موضعا يقسم فيه الله فأرعي سمعك فإنه أمر عظيم وجليل يقسم فيه ربنا سبحانه في سورة الضحى كما تقدم بكم أقسم الله ليقول لنبيه عليه الصلاة والسلام والأمة تسمع وتقرأ إلى يوم القيامة ليقول له ما ودعك ربك وما قلى ليقول له وللآخرة خير لك من الأولى ليقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا اليوم في هذه الليلة موضع آخر من كتاب الله فيه قسم آخر أقسم الله تعالى به أيضا في السياق ذاته التنويه والتعظيم والإشادة ورفعة المقام والذكر لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الله سبحانه في سورة النجم بقضايا عظيمة مردها كلها إلى أمره عليه الصلاة والسلام ولذلك أتى بها المصنف رحمه الله وفي هذا الفصل فإنه ما زال يلتقط من كتاب الله المواضع التي يشار فيها إلى هذا المعنى العظيم الذي هو تعظيم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان اعقل انا وانت ويعقل كل مسلم ومسلمه ان امرا عظمه الله يجب ان يعظمه العباد وان امرا اقسم الله سبحانه وتعالى على تحقيقه وبيان معناه فيجب ايضا ان يحل محله في القلوب المسلمه تعظيما وتوقيرا ومعرفه لقدر هذا الكلام العظيم إن كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يؤخذ بالألباب ويقع موقعه في الصدور، فإذا كان هذا محتفّا بأمر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فلنعلم يا أمة الإسلام أنه ليس تنويها ولا تعظيما لشأنه، فحسب صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قلنا مرارا إن تعظيمه تعظيم لأمته، وإن رفعة شأنه رفعة لشأن أمته صلى الله عليه وسلم. فحق لنا ان نجد من البهجه والفرح والانس والاستبشار في كل موضع من كتاب الله نجد فيه اشاده وتنويها ورفعه بشان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط لانه تنويه ورفعه شان بمن نحب صلى الله عليه وسلم وليس لانه ايضا اعلاء ورفعه وعزه لمن أعزته القلوب وأحبته ورفعته فوق كل محبوب صلى الله عليه وسلم لكنه لذلك ولأنه يلحقنا نحن أيضا من هذا الشرف وتلك الرفعة بقدر ما يلحق نبينا عليه الصلاة والسلام سورة النجم موضع آخر في كتاب الله أقسم فيه الله سبحانه وتعالى على أمور تعلقت برسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبر الله عن مكانته عليه الصلاة والسلام فيقول ما ضل صاحبكم وما غوى ليقول وما ينطق عن الهوى ليقول ما كذب الفؤاد ما رأى ليقول ما زاغ البصر وما طغى هذا الثناء وهذا المقام كله جاء في سياق إثبات المعنى العظيم أما إن السورة يا قوم سورة مكية نزلت لبيان المعنى الذي كان القرآن يخاطب به قريشا طيلة البعثة في سنواتها بمكة إثبات العقيدة القياد لله توحيدا وطاعة وعبادة صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وإثبات نبوته إثبات قضية البعث والمعاد والرجوع إلى الله والوقوف بين يديه للحساب سورة النجم كسائر السور تناولت هذه القضايا خطابا لقريش واثباتا وإقامة للحجج لكن السياق جاء فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام فلما كان السياق يراد به اثبات صدق النبوه جاء هذا التزكيه والاجلال والتعطير لمقام رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول له ربه ما ضل صاحبكم وما غوى ويقول والامه تسمع وما ينطق عن الهوى ويقول في هذا السياق الايات التي ستسمعون وتقفون على بعض معانيها وطرف من دلالاتها والمراد يا احبه ان سوره النجم هي الاخرى موضع وجد فيه القران قسما من ربنا سبحانه وتعالى ويجد فيه المستمع والتالي والمتدبر هذا الجلال وتلك العظمه في ثنايا هذا السياق لتعظيم مكانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبعد ان اتم المصنف رحمه الله الحديث عما تضمنته سوره الضحى ثنا بهذا الموضع من كتاب الله في سوره النجم نعم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى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 اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم باقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومنها القرآن وعن جعفر بن محمد أنه محمد عليه السلام وقال هو قلب محمد وقيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حكاه السلمي بعد أن ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات من سورة النجم قال اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومنها القرآن ومنها أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبتدى به المصنف رحمه الله من الأقوال هو الظاهر والمتبادر وهو الراجح أيضا بين أهل العلم فإن النجم المقسم به هنا هو النجم المعروف الكوكب المضيء في السماء وسواء أريد النجم بجنسه يعني جنس النجوم فأقسم الله به أو يقال إنه نجم معين وقد رجح بعض المفسرين أنه نجم الشعراء الذي جاء ذكره في آخر السورة ذاتها وأنه هو رب الشعراء ونجم الشعراء نجم كانت العرب قديما تحيطه ببعض الاعتقادات والخرافات والأساطير فكان قدماء المصريين مثلا يرون أن نجم الشعراء إذا كان قد عبر بالفلك الأعلى فإن من شأنه أن يفيض معه نهر النيل فيحسبون لذلك حسابه ويعدون له وكانت الفرس ايضا تدير بعض الأساطير فيما يتعلق بنجم الشعراء فكان نجما وثيرت حوله كثير من الخرافات والاعتقادات فجاء القرآن لتبديد مثل هذا وما كانت العرب تؤلهه أو تعظمه فجاء ذلك ببيان شأنه أنه ما هو إلا خلق من خلق الله فقال والنجم إذا هوى فهذا المعنى المتبادر أنه النجم الكوكب المضيء في السماء وقيل في معناه إنه القرآن وإنما وصفها هنا بأنه نجم لاشتماله على المعنى المذكور في الآية فيكون من شأن القرآن الإضاءة واللمعان والإشراق الذي يكون بمحل الهدايه للناظرين كما هي النجوم في السماء هدايات كما أخبر الله وبالنجم هم يهتدون ولأن من معانيه أيضا وأوصافه أنه يحصل به ما ذكر في هذا الوصف والنجم إذا هوى فإذا قلت إن النجم هنا هو القرآن فكيف يكون المعنى فيه إذا هوى؟ المعنى إذا هوى أي إذا نزل منجماً لأنه ينزل حسب الوقائع والأحداث قال وثالثاً عن جعفر بن محمد إن أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقال هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم الله تعالى به لكن هذا المعنى ليس مشهوراً ولا مذكوراً بين أقوال المفسرين ضمن الأقوال الشهيرة أو المعتبرة ولذلك أخره المصنف رحمه الله ثم عضده بما ذكر في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قيل أيضا هناك إن النجم المقصود هو محمد صلى الله عليه واله وسلم ايا كان فقد أقسم الله هاهنا بالنجم بهذه الحالة إذا هوى ولا يهوى النجم ولا يهوي النجم الا إذا أرسل أو انطفأ وذلك آية من آيات الله أقسم بها الله قال والنجم إذا هوى ثم ثنى سبحانه وتعالى في الآية بعدها بالمقسم عليه فقال ما ظل صاحبكم وما غوى من صاحبهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الخطاب إلى امه العرب غير المؤمنة آنذاك ليقول لهم القرآن يا عرب ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل بل لم يزل عليه الصلاة والسلام رشيدا لم يزل مهتديا ما عرف للضلالة طريقا ولا عرف في الغواية سبيلا صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل أن يكون نبيا فكيف بما هو بعد النبوة كان قبل أن يكون نبيا ما تلطخت عقائده عليه الصلاه والسلام بشيء من اجناس من ادناس الرجس الشرك والجاهليه بل ما زال عليه الصلاه والسلام منصرفا عنها فما سجد لصنم ولا تاله لغير الله ولا عبد غير الله فكيف هو بعد ان بعثه الله وبعد ان اصطفاه واجتباه وارسله بهذا الدين انه لواجب ان يكون اكثر هدايه وأكثر استقامة وأكثر رشادا عليه الصلاة والسلام وهذا تبديد لما كانت قريش تثيره من القاب تريد التنفير منه بوصفه بالسحر أو الشعر أو الكذب أو الجنون فكان هذا القرآن دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفعة لشأنه وتزكية لأمره ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فما يخرج من فيه إلا حق عليه الصلاة والسلام ونطقه إما أن يكون قرآنا وحيا جاءه من الله فأخبر به أمته عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون حديثا ينطق به بلسانه عليه الصلاة والسلام بوحي ومعنى يقذف في قلبه بالعصمه التي عصمها الله تعالى به فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام ينطق عن حق ورشاد وسداد وما ينطق عن الهوى ومن هنا استند أهل العلم إلى أن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو القرآن وحي ينزل من السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالوحي وحيان الوحي الأول هو القرآن الذي نتلوه ونرتله ونحفظه ونتعبد الله به ونصلي به هذا الوحي الأعظم شانا وأما سائر كلامه عليه الصلاة والسلام فهو ايضا لون من الوحي بصريح قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن هنا تعلقت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعطرت أسماعهم وتشنفت اذانهم بلذيذ خطابه عليه الصلاة والسلام فتعلقت به الأسماع وابتهجت به القلوب وحفظته الأفئدة والصدور ثم نقلوه وحفظوه ورووه لنا جيلا بعد جيل وما زال أيضا أهل العلم في تعظيمهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه العناية وهذه الحفاوة إجلالا لكلام أخبر الله عنه أنه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولما سأله بعضهم يا رسول الله إني أكتب عنك ما تقول وقد قيل لي لا تكتب عنه فربما تكلم في غضب وفي غير حال من الرضا فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق وأشار إلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم إذن كان في كل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام مناطقا عن وحي يوحى وليس من الهوى يعني من حظ النفس واستئثارها وما يصدر عنها في ذاتها من شيء في ذلك أبدا ثم قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى هذا الوحي علمه له جبريل عليه السلام والمقصود بعلمه أنه أتى به من الله فحدثه به وأوحى به إليه شديد القوى جبريل عليه السلام الموصوف هاهنا بشديد القوى والموصوف في سورة التكوير بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين والموصوف أنه بالروح أيضا في مواضع من كتاب الله إنه إمام الملائكة الذي اختاره الله من بين ملائكة السماء عليهم السلام ليكون رسولا إلى إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن إنها عظمة القرآن التي اصطفى الله لها من الملائكه امامهم وسيدهم وامينهم واصطفى لهذا القران من الانبياء والرسل امامهم وسيدهم ومقدمهم عليه الصلاه والسلام فقال علمه شديد القوى ذو مره فاستوى ذو مره ذو هيئه حسنه ومنظر بديع فاستوى وهو بالافق الاعلى انها اللحظه التي راها التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعاب مكة ذات يوم فإنه أبصر في السماء فإذا جبريل عليه السلام على الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها باسطا جناحيه في السماء قد سد الأفق وإذا هو بمنظر مهيب عظيم ارتجف له فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأصابه من الهيبة والتعظيم والإجلال ما أصابه فقال الله هاهنا ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا يعني اقترب جبريل عليه السلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اقترب من رسول الله عليه الصلاه والسلام الى هذا الحد الشديد من القرب وهذا مثل تضربه العرب لاقرب ما يكون فكان قاب قوسين او ادنى هناك حصلت نقطه الالتقاء ولحظه الايحاء فاوحى الى عبده ما اوحى من اوحى الى من فاوحى الى عبده ما اوحى من الذي اوحى جبريل عليه السلام الى رسول الله وعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى وقيل معناه فاوحى الله الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى الى جبريل عليه السلام والمقصود ان القران الذي اوحي به الى جبريل عليه السلام ليبلغه اوحى الله به الى محمد صلى الله عليه وسلم فاوحى الى عبده ما اوحى وغير خاف ان هذا الاسلوب من الايهام دون بيان لحقيقه ما اوحي به دال على عظيم على عظيم هذا الوحي وعلى شدة ما فيه من, من الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى والوحي هو, هو النداء الخفي هو النداء الخفي والصوت الذي ليس يكون مجهورا ولا مسموعا فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان هذا الأسلوب من الايهام دليلا على عظمة الوحي وأنه يكتفى فيه بالإشارة والايجاز بأن الله أوحى ما أوحى وما يدريك ما الذي أوحى الله تعالى به إلى أنبيائه وملائكته عليهم جميعا صلاة الله وسلامه قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي فؤاد وفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب فيما رأى ما الذي رأاه رأى جبريل عليه السلام ورؤياه ما كانت خيالا ولا كانت هاجسا ولا خاطرة كانت رؤيا حقيقية ما كذب الفؤاد ما رأى فما رآه حق وما حدث به صدق عليه الصلاة والسلام ما كذب الفؤاد ما رأى ثم لاحظ معي لو كانت رؤية عين وبصر عين لكان ورود الخلل إليه متوقع فربما أبصر أحدنا شيئا ليس كما هو في الحقيقة لكنه تراءى له هكذا أو تخيل له كذا لكن رؤية الفؤاد أشد يقينا وهي التي لا يتطرق إليها الوهم لأنها رؤية عين وإبصار وافقت مع ذلك رؤية فؤاد وتصديق قلب وطابق, العين وطابق القلب العين فكان في ذلك إثبات وأي إثبات لصدق ما رأى عليه الصلاة والسلام وذلك كله كما ترى في سياق أي قضية في صدق الوحي وإثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام إنما تأمل معي كيف حكى القرآن هذا المعنى كيف وصف الله هذا الأمر ولو كان المعنى إثبات صدقه عليه الصلاة والسلام لكان الأمر أقصر من ذلك وأيسر لكن إثبات صدقه جاء متضمنا في تزكيته والثناء عليه ورفعة شأنه عليه الصلاة والسلام وبإزاء ذلك كله يصل المعنى المراد أنه صادق فيما يدعي لا محاله وأن الوحي الذي يؤتى به كلام الله وأنه صادق فيما يخبر عن الله ما كذب الفؤاد ما رأى رونه على ما يرى افتجادلونه على ما يراه وقد رأى ما لا ترون وأخبر عما لا تعلمون ولقد راه نزلة أخرى هي ليست مرة رأى فيها جبريل عليه السلام والمقصود الرؤية على هيئته العظيمة التي خلقه الله تعالى عليها ستمائة جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض فيسد الأفق هذه العظمة في الخلقه رآه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرة بل مرتين إحداهما في مبتدا الوحي في شعاب مكة في سماء مكة نعم رآه والقرآن يثبت ذلك ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى حصلت له رؤية جبريل عليه السلام لكن المرة الثانية إنما كانت هناك في السماء في قصة المعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى هناك حيث بلغ صلى الله عليه وسلم مبلغا وارتقى مرتقى ما وصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل حيث بلغ ذلك المقام العظيم أبصر جبريل عليه السلام هناك مرة أخرى فقال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وما الذي يغشاها إنه أمر أبهمها هنا ليترك لك عدم التصور فإنك غير مدرك عظمة الملكوت الأعلى ما الذي يغشى سدرة المنتهى ما الذي يحيط بها ما الذي يبلغه هناك من بلغ المكان انه التعظيم الذي يتركك واقفا امام هذا الابهام اذ يغشى السدره ما يغشى لكن المقصود اثبات عظمته عليه الصلاه والسلام اذ بلغ هذه المنزله العظيمه وبلغ هذا المقام الرفيع ثم تاتي الايه بعدها لتزيد البهاء بهاءا والتعظيم تعظيما ما زاغ البصر وما طغى لم يكن بصره زائغا عليه الصلاة والسلام ولا طاغيا ما زيغ البصر زيغ البصر الاختلال أن يرى ما لا يرى أن يبصر ما لا يبصر أن يزعم رؤية شيء ما راه حقيقة كل هذا من في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر إنما أبصر حقيقة ما أخبركم عنه وما رآه فهو صدق وما أخبر عنه فهو حق ما زاغ البصر وما طغى ما طغى ما تجاوز وهذا من عظيم ادب رسول الله عليه الصلاه والسلام لما كان في تلك الحضره العلويه بالمقام الاسنا فانه ما زال بصره في موضع الذي يؤذن له فيه بان يكون فيه عليه الصلاه والسلام مع ان الموضع فيه من العظمه ومما يخطف الابصار شيء عظيم لكنه مع ذلك وصفه الله فقال ما زاغ البصر وما طغى يا قوم احدنا اذا دخل موضعا للمره الاولى وكان فيه مما يبهر الابصار من عظمه البناء والزخرفه والتشييد لوجدت احدنا مشدوها بلا اختيار مندهشا من غير ما يحس فتراه يقلب بصره يمنه ويسرة وهو ينظر هنا وهناك بل لا تزال احيانا البنايات الشاهقه والابراج المرتفعة ما زالت خاطفة للأبصار لأنها كذا تخطف الأبصار وتسحر الأنظار فكل موضع يدخله أحدنا للمرة الأولى في البنايات الشاهقة أو في المكان المزين والمزخرف والذي يخطف الأبصار ببنائه وعظمته أو ألوانه فإن من شأن الإنسان عادة أن يتأثر حسه وبصره بما يرى فيظل متتبعا متقلبا متخطف البصر لكن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد شهد موقفا ومكانا وعظما والله لو وضعت الدنيا بكل ما فيها من عظمة بناء ومكان ما ساوت مثقال ذرة في عظمة الملكوت الأعلى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى كما قال لكن بصره عليه الصلاة والسلام كان في حدود ما أذن الله به فقال ما زاغ البصر وما طغى ما ذاك إلا امتلاك المشاعر وعظمه القلوب وعظمه المكان الذي يخبر فيه عن مثل هذا الانسان لكنه موضع حكى فيه القران صفحه من الغيب ما شاهدتها انا ولا انت ولا راها احد منا بل لا نحن ولا الصحابه الذين عاشوا معه عليه الصلاه والسلام ولا اقرب الناس اليه ما عاش احد منهم هذه اللحظه لكن القران يكشف لك المشهد بهذا المعنى البديع العجيب المتضمن لعظيم توقير رسول الله عليه الصلاه والسلام والثناء عليه وعظمه الثناء من عظمه المثني جل في علاه والله يثني على نبيه فيقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى هذا السياق وما بعده في سوره النجم من اجل اثبات صدق نبوته لكنه كما رايت جاء في ثنايا تعظيمه والإشادة به وتزكيته العطرة صلى الله عليه وسلم والله لن يبلغ مادح بمدحه عليه الصلاة والسلام مقدار آية من ثناء الله عليه ولن يبلغ معظم تعظيمه عليه الصلاة والسلام بمقدار موضع من كتاب الله عظمه فيه الله لكن المراد أن نعظم ما عظم الله وقد عظم الله نبيه وأثنى عليه ورفع قدره وأعلى شأنه فحق والله على قلب كل مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملأ صدره تعظيما بما عظم الله إن كنا نعظم الله فمن عظم الله عظم ما عظم الله وأعل وأحل بالمكانة الأسمى في القلوب ما رفع الله شأنه هذا نبينا يا قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يجب أن تمتلئ القلوب حبا له وتعظيما له ومعرفه لعظيم حقه الواجب وقدره المتعين على امته صلى الله عليه وسلم وصولا الى المعنى المراد والمقصود الاعظم الا وهو صدق الايمان وتمام الطاعه والاتباع وصدق الاستنان وملء القلوب بحبه الوافر عليه الصلاه والسلام هذا طرف من كتاب الله في سوره النجم حكى فيه القرآن وهذا المعنى ووصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف العجيب البديع البليغ وفي كلام المصنف الآتي رحمه الله شيء من بيان هذا المعنى في ثنايا الآيات تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد ما يقف دونه العد وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلى وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام نعم تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد ما يقف دونه العد يعني من شرفه العظيم من شرفه الكبير عليه الصلاة والسلام ما يقف دونه العد وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قال وصدقه فيما تلا لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنه وحي ما أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الموصوف بالشديد القوة. نعم ثم أخبر تعالى عن فضله بقصة الإسراء وانتهاه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى وقد نبه على مثل هذا تعالى في أول صورة الإسراء لما قال سبحانه هناك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا فذكرت ها هنا الآيات وذكرت هناك الآيات التي أراها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في إحدى أعظم المعجزات وهي الإسراء والمعراج ولما كان ما كشفه عليه السلام من ذلك الجبروتي وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم فقال تعالى فاوحى إلى عبده ما أوحى نعم لما بلغ هذا المكان وأوحى الله تعالى له بهذا الوحي العظيم جاء هذا اللفظ في القرآن فاوحى إلى عبده ما أوحى دون بيان لتفاصيل هذا الموحى ما هو لكنه كما قلت إيهام إبهام من ورائه التعظيم لشأن هذا الوحي قال ولما كان ما كاشفه عليه السلام من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم الجبروت فعول أو فعلوت من الجبر وهو القوة والملكوت كذلك من الملك والمقصود بيان الغاية والتعظيم والمبالغة في شأن ال هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهو منصوف بها كما في دعائه عليه الصلاة والسلام سبحان ذي الملكوت والجبروت فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقيل ايضا معناه واوحى الى عبده جبريل ما اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهذا النوع من الكلام يسميه اهل النقد والبلاغه بالوحي والاشاره وهو عندهم ابلغ ابواب الايجاز لان في الابهام من التفخيم والتعظيم ما ليس في الايضاح ولذلك انت ترى ان القران اذا تحدث عن يوم القيامه فياتي بهذا الابهام القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعة لأنه مهما وصف هول القيامة فلن يبلغ الوصف مبلغه لكن الإبهام في لغة العرب سبيل إلى مزيد من المبالغة في التفخيم والتعظيم والإشارة القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يقول وما أدراك ما هي نار حامية الحطمة وما أدراك ما الحطمة كل شيء يعظم في القرآن يأتي على سبيل الإبهام إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن هذا ضرب من فصيح أسلوب العرب وبلاغتها في الكلام استعمال أساليب الإبهام الذي يحمل من معاني التعظيم ويحمل من معاني التفخيم ما ليس في الإيضاح ولا التفصيل نعم. وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى انحسرت الافهام عن تفصيل ما اوحى وتاهت الاحلام في تعيين في تعيين تلك الايات الكبرى قال القاضي الامام ابو الفضل رحمه الله وهو القاضي عياض نعم اشتملت هذه الايات على اعلام الله تعالى بتزكيه جملته عليه السلام وعصمتها من الافات في هذا في هذا المسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما راى ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من عظيم وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن زكاه الله جملة وزكى, وزكى أشياء متعددة من متعلقاته عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي عياض زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وفي هذه التزكية الإلهية والله شيء من العظمة لا ينبغي إلا أن يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولما عظم الله فؤاده ارتضاه لوحيه سبحانه وتعالى فأوحى إليه هذا الدين والقرآن العظيم والكتاب المبين زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى ايضا عقله لما قال ما ضل صاحبكم وما غوى قال وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم إن تزكية ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لتحملنا والله على أعظم محامل الإجلال والتوقير والتعظيم والحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام حدثني أيها المحب في قلبك عمن تحب إن أعظم من يحل قلبك حباً وتعلق إنما تعلق قلبك به لجميل أوصافه ولجليل خصاله ولعظيم ما وجد فيه القلب من نواحي الجمال أو الجلال لا محالة إن أحببت مخلوقاً فهو لذاك وإن أحببت مطعوماً أو مشروباً أو مركوبا أو ملبساً أو سكناً فلامر ما تعلق به قلبك لا محالة إما لشيء وافق هواك أو لشيء وجدته مناسبا لمرأك أو لشيء تعلق به القلب فاستحسنه لما راه كل ذلك يقع في قلوبنا لأننا بشر وهذا مما لا يستنكر لكن الملفت للنظر أن كل دواعي كل ما يمكن أن يكون من دواعي أسر القلوب للحب اجتمعت بكل مجامعها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك إن تحدثت عن جمال الخلقه والهيئة فقد كان الأجمل عليه الصلاة والسلام وأوتي من محاسن الخلقة وبديع الوصف ما حكاه الصحابة في أبواب متعددة عظيمة مرت بكم في أبواب سابقة وإن تحدثت عن جليل الاخلاق ورفيع الصفات فحسبك قول ربه له وإنك لعلى خلق عظيم لن تتحدث عن عفو أو تواضع أو كرم أو صدق أو وفاء أو رافه أو شفقه وعدد ما شئت من صفات الحسن والكمال لوجدتها مجتمعة مكتملة في رسول الله عليه الصلاة والسلام بل طالما قلنا والله لا يعرف عليه الصلاة والسلام بالأخلاق إنما تعرف الأخلاق به فإذا أردنا أن نصف العفو ما هو فلنضرب له مثلا من عفو رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن اردنا أن نعرف التواضع ما هو فلا نعرفه إلا بمثال من تواضعه عليه الصلاة والسلام وقل مثل ذلك في الكرم والسخاء والحلم والعطاء يضرب به المثل برسول الله عليه الصلاة والسلام ليعرف معاني هذه الأخلاق وليتمثلها البشر في حياتهم انموذجا يحتذى ولئن تحدثنا عن جميل الإحسان وعظيم صنائع المعروف التي يقدمها إنسان لإنسان فتأسر القلب حبا وتعظيما واجلالا فوالله لا أحد, ما لا أحد أعظم إحسانا إلى أحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته والله ما أعطانا مالا ولا ادخر لنا كنزا ولا ترك لنا ميراثا نتمتع به في واسع متع الحياة لكنه أنقذنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور وكفى وقادنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض واستنقذنا الله به من ظلمات الجاهليه والشرك والوثنيه والخرافه الى نور التوحيد وهدى الله وصراطه المستقيم فمهما احسن اليك انسان يوما لن يبلغ البشر اجمعون في احسانهم اليك احسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك حدثني الان اي بشر يجب ان يحبه القلب اكثر من رسول الله عليه الصلاه والسلام واي داع من دواعي الحب يمكن ان يجتمع في محبوب اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم هذا ايمان والله نتعلمه وباب من الادب هو مقدمه ولا يجب ان يتحدث انسان عن قضيه من قضايا الدين والاخلاق والعقيده الا بعد الاتيان على اصولها وهذه عروه وثيقه من اساسها الراسخ وبنيانها الشامخ الحديث عن تعظيم الله وحبه واجلاله الحديث عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا وحبه وإجلاله بالمعنى الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ربنا في كتابه العظيم قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان في كلام يطرق آذان البشر إلى يوم القيامة يقول الله تعالى مادح النبيه ما ظل صاحبكم وما غوى ويقول وما ينطق عن الهوى ويقول ما زاغ البصر وما طغى ويقول وإنك لعلى خلق عظيم في مواضع لو جمعت بعضها إلى بعض لوجدت القلب والله مذعنا لا محالة بتعظيم هذا الأمر الذي عظم الله وباحترام القلب وملئه حبا وتوقيرا وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خطوة يا قوم خطوة أولى في طريق عظيم نحن نتابع فيه الخطوات مره بعد مره هذا الطريق الواسع الكبير هو الاقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام عبد الله الست تبحث عن القرب من الله الست تبحث عن السبق يوم القيامه الست تنشد ان تكون في الفئه الاولى السابقون السابقون والله لن تسبق ولن تتقرب ولن تقترب من ربك بشيء أقرب من طريق نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بهذه الأوصاف وأعلى شأنه بتلك المناقب فثق تماما أنك لن تتقرب إلى ربك بطريق أقرب من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام فلن تجتهد أعظم من الاجتهاد في اتباع سنته والاقتصار على ما أورثنا إياه صلى الله عليه وسلم من عظيم الهدي في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق والله لا اكرم على الله من عبد ملأ قلبه بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتفى أثره واقترب من ربه بطريق سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القاضي عياض رحمه الله اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه الصلاة والسلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه زكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وزكى عقله ايضا في السياق ذاته لما قال ما ظل صاحبكم وما غوى وزكى خلقه لما قال وإنك لعلى خلق عظيم يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه ما زاغ البصر وما طغى يقول رضي الله عنه لم يحول بصره عما رآه إلى جهة من الجهات وما طغى ما تجاوز ما أمر برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة الكرام هذا خبر نبيكم صلى الله عليه وسلم كما هو في كلام ربكم سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه هذا المعنى ينبغي أن يكون له ميدان عظيم في حياتنا معشر العباد ونحن نقتفي في هذا الباب الكبير في تعلم معاني الإيمان وأصوله الراسخة هذا قرآن نسمعه هذا قرآن نتلوه هذا قرآن نصلي به ونترنم باياته تلاوة واستماعا فأي أثر لكلام الله في قلوبنا عباد الله إن لم يكن هو الوعي التام والإدراك الكامل والتدبر الأمثل لما في كتاب الله من هذه المعاني العظيمة وهذه المعاني العظيمة إنما تقود إلى بوابات الخير الكبرى في الحياة وبوابات الخير منحصرة في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام ليجد فيها المسلم الطريق الأرحب والمسلك الأوسع لما يرجوه من نجاة وسلامة في الدار الآخرة يا كرام هذا طريق وسط بين غلو وجفاء بين تفريط وافراط بين اهمال لشان السنن وانعزال عنها وانزواء وزهد وتقلل بقصد او بغير قصد وبين إغال وبين ايغال ومبالغه وغلو يخوض فيه المسلم متجاوزا حدود ما اثنى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله ولا اصدق من الله وهذا ثناء الله ولا أبلغ من ثناء الله فكيف يتصور عبد أن حب في قلبه وعاطفة صادقة يمكن أن تقوده في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الثناء عليه لتبلغ به مرتبة أعظم من المرتبة التي أوصله إليها القرآن لما يوصف عليه الصلاة والسلام بشيء من خصائص الألوهية وأوصاف الربوبيه التي لا ينبغي أن تكون إلا لله فعلم الغيب وسبق الخلق والاطلاع على ما كان ويكون كل ذلك من خصائص الألوهية التي انفرد الله تعالى بها واستأثر بها سبحانه دون أحد من خلقه فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إذن فهدي القرآن هو الهدي الأكمل في تعلم ما ينبغي من الحقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا يا أحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون بميزان القرآن لا بميزان العواطف والأهواء يا أحبة لسنا نزايد والله على حب في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا ننازع أحدا أو ننافسه في حبه العظيم الذي يكتنزه في قلبه لأشرف الخلق وإمام الأنبياء وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام بل والله لن نقول إلا هنيئا لكل محب بحبه الصادق في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هنيئا له هذا النعيم في قلبه بحب يملأ به فؤاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا أبدا لن نوافق على أن نترك هذا الحب يسري من غير انضباط بأصول الشريعة وأن يسترسل في رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق مرتبة البشرية التي جعله الله تعالى عليها نعم كان بشرا لا كالبشر وإنسانا لا يمثله إنسان لكن هذا لا يليق بحال أن يرقى به إلى درجة الألوهية أو خصائصها أو الربوبية وأوصافها كل ذلك لم يأتي به القرآن بل قد اباه وامتنع عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال القائل بحضرته أنت سيدنا وابن سيدنا فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أبا فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أبا صلى الله عليه وسلم وهو القائل أنا سيد ولدي آدم ولا فخره فلم يكن هذا تناقضا إثبات السيادة له هذا محل اتفاق لكن أن يكون هذا سبيلا إلى شيء من المبالغة والإطراء فهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي ولا ترفعوني فوق منزلتي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فوالله هذا نداء لكل من ملأ قلبه بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام نداء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم والذي قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فسبيل التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو ما ذكره القرآن هو ما أشاد به ربنا الكريم المنان هو ما جاء في ثنايا هذه الآيات العطرة التي نسبح في معانيها ونحلق في أفيائها استمتاعا بهذا الوصف العظيم من كلام ربنا العظيم لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الوصف والله هو أصدقه وهذا الثناء هو أعظمه ولن يبلغ مادح بمدحه ولا شاعر بشعره ولا واصف بوصفه ولا معظم بتعظيمه والله لن يبلغ أحد منهم مقام كلام الله جل في علاه إنما العظمة كلها والثناء في أصدق معانيه والوصف في أجل أوصافه ومدحه هو ما جاء في كتاب الله ولو أراد عبد أن يتمدح برسول الله عليه الصلاة والسلام فوالله حسبه ما مدحه الله تعالى به لأن أحداً لن يبلغ من الفصاحة والجمال في العبارة ولا البيان مبلغ القرآن فحسبكم فحسبكم وأمسكوا وليكن لنا في مدحه عليه الصلاة والسلام متسع في حدود ما مدحه الله تعالى به وما اثنى الله تعالى به عليه ومثل هذا وارد حتى على السنه الصحابة فإنهم مدحوه وأثنوا عليه صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا من أوصافه وجماله وجلاله وعظيم ما سخر الله على يديه من تأثير على القلوب وسحر للأبصار والأفئدة واستجابة واجتماع القلوب على حبه ما أقره عليه الصلاة والسلام لكنه لما جاءت في بعض العبارات شيء من المبالغة والتجاوز ابى عليه الصلاة والسلام ورد الأمور إلى نصابها ليقول للأمة فلا مدح أبلغ من مدح القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعظيم اجل من تعظيم القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثناء أعطر من ثناء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللقلوب حقها في أن تتمدح بمحبوبها صلى الله عليه وسلم وللنفس أيضا حظها في أن تستمتع بالثناء وعاطر الذكر وجميل الوصف لمن تعلق به القلب وامتلأ حبا وتعظيما وإجلالا وأحق من مدح وأصدق من انصرف فيه القول ثناء وتزكية من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن يكون شاعر ولا متحدث ولا خطيب ولا مادح في هذا المقام بباب من الأبواب أصدق منه في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ميزان القرآن حكم عدل ينبغي المصير إليه وينبغي عادة الأمور في كفتيه لنكون في ميزان الشريعة في باب من أعظم أبوابها وهو معرفة عظيم القدر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا ربنا في كتابه سبحانه وتعالى في مواضع متعددة يثني على نبيه بما يلفت أنظار العباد وبما يقع في قلوبهم من المعاني التي يجب عليهم أن ينتلئوا بها وأن ينطلقوا من خلالها أما إن مدحه حق عليه الصلاة والسلام والثناء عليه وتزكيته أمر تتابع عليه الصحب الكرام فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين فلم يحرج أحد على أحد ولم يحجر أحد على أحد إنما الذي يحجر ويحرج فيه أن يتجاوز فيه وصف القرآن وأن يذكر فيه ما لا يرضاه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما المادحون فلا حد لهم وأما المثنون عليه فلا منتهى لعباراتهم لكن الشأن أعظم من أن تحيط به العبارة وحسب القلوب أن يكون حظها من الحب فالطاعة والاقتداء فالاستمساك بالهدي أكمل منه من تغني اللسان والعبارات والشعارات والأبيات والأشعار لكن المحبة يتراوح بين هذا تارة وتلك تارة ولسان حاله حرفي وأوراقي وحبر يراعي لبت لمدحك إذ دعاها الداعي صلى عليك الله يا علم الهدى ما حرك الشوق الدفين شراعي هي ليلة مباركة فعطروا فيها الأنفاس بكثرة الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهو القائل عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلام تبلغنا بها الآمال وصل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلام ترفعنا بها في أعلى الدرجات وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما تقودنا بها نحو السنن الوافية والاستمساك بهديه الاكمل واتباع سنته وفرقته الناجيه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين ابدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا يا رب وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم أدم علينا نعمة الأمن وظل الأمان ونعوذ بعز وجهك ونوره وجلاله يا ذا الجلال والإكرام من كل حاسد وشامت ومبغض يريد بنا والإسلام والمسلمين سوءا يا إله العالمين اللهم من أراد بنا ذلك فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره هذا الجلال والإكرام اللهم كن لإخوتنا المجاهدين المرابطين في الحدود اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا رب سد درميهم واحفظ أماكنهم اللهم أنزل عليهم صبرا وأمدهم بجند من عندك يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وفق يا رب عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى سدد يا رب رأيه وقوله وعمله واجعله فيما يخدم الإسلام والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد المختار واله وصحبه المهاجرين والانصار واتباعهم ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا